ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء فيقول هم ضلوا السبيل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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين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 اصحاب الجنه يوم خير مستقرا اصحاب الجنه يوم خير مستقرا واحسن مقيلا وي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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم لم شر مما كانوا سبيلا